استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنزل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم استأذن الأغنياء من المنافقين في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين وأنه من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك في قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وبين أن السبيل عليهم بذلك وأنه مطبوع على قلوبهم بقوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم الآية وبيّن في مواضع أخر شدة جزعهم من الخروج إلى الجهاد كقوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الآية وقوله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم في الخير كقوله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم الآية وقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية وقوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف لله جل وعلا حيث أبغض من رضي الله عنه ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا وتمرد وطغيان قوله تعالى ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الايه صرح في هذه الايه الكريمه ان من الاعراب ومن اهل المدينه منافقين لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تعالى نظير ذلك عن نوح في قوله عنه قال وما علمي بما كانوا يعملون الآية وذكر نظيره عن شعيب عليهم كلهم صلوات الله وسلامه في قوله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ انتهى وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات الماضية وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بشيء من ذلك كما هو معلوم قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية لم يبين هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه ولكنه بينها في سورة مريم بقوله قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال وغاية شفقته علينا هو أعظم من الله تعالى وأجزل نعمه علينا وقد بين ذلك في مواضع أخرى، كقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية وقوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه جل وعلا ولا شك أنه ممتثل ذلك فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله وسلامه والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه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 وقوله تعالى عن جملة الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا الآية ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا صلى الله عليه وسلم على الله قوله يوم حنين وهو على بغلة في ذلك الموقف العظيم أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية تفسير سورة التوبة ويكون لقاءنا القادم وما بعده مضياً مع المؤلف في تفسير سورة يونس فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته